أدعوني أستجب لكم وإذا سالك عباد عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لأنهم يرشدون اللهم اجعلنا منهم اللهم حب بلينا الإيمان وزين في قلوبنا وكره لينا الكفر والفسوق والعسيان وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ وَإِن لَّمْ تَكُنْ أَهْلًا فَأَنتَ أَهْلُ النِّعْمَةِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ